وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد ففي هذا اليوم يوم الجمعه الخامس عشر من شهر جماد الأولى لعام 1436 للهجره الموافق السادس من شهر مارس لعام 2015 للميلاد نواصل فيما كنا قد بدأناه وهو الدرس في الاصول الثلاثه مباركس لمعانت جماعات عصرت حموشته جماد الاولى شهر 436 شذشت كمون 6 مارس قلت الشحن عصرت حموشته ميلادي ان شاء الله اتي جمرناي وزنه برناردسي ناي اصول ثلاثه نقص لهم قالت از زحله في درساته كله كم توينيرو نزاحت ابزي لكن لما انتي قندي ابتي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ابزامت نزيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتدا انت زن سلسه مسرته وين زخونا نغرات زخونا سب كفلطن زغبؤ انتياني الكان تدا تحاتتك فقل انت الكمل سهاببن معرفه العبد ربه اول اساس بس رب اغتفاله ابزدونازي كب مسربخ تفالت زعبي علاما يلا تزعابه علاما مسربخ تفالت نربيه اختفلت بدحرزي كلا علاما صلت سيتي ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنفلته. يبل الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى مباركس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ابزي جلص ازي انت يبل فاذا قيل لك ما الاصول انت انزن مسرته وانزات عند حرته بهلكه الاصول جمع اصل اصول نوبذ الاصل تلكاد ما نحد مالتي الصود مسرت مالتي وهو ما يبنى عليه غيره ابلع اليوزه الناس ازي مسرت نوبذ طيب ابلع لي الناس كبل يا شباب انت مسر طبيع مالتي افتحتم ازيا جلسى نايم تايت هون مالتي تعريف ناى الاصل وقال لهم علماء كم ابن القيم رحمه الله تعالى ازيا الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى تقيسوا نرو ذايب لو قال لهم علماء الاصل كتبوا سواله له ما يتفرع عنه غيره ما يتفرع عنه غيره يعني كابو زفنچل فرع كانفر مالتيو اصلي كابو جاي وص مالتيو كانفر يوص مخنياه تقولوا ابلع اليزه الناس راح كنبلك كل جزاء اينخه الين غاليئ اصل كله ابن علي له مثلا ابوه مسررت هنا احد ولاد مالتي اذا ولاد يزخمصون كله مسررتنا انتي هون قال له مالتي فنيو اذا هل ذو العزي وي اب اب لعلي اديوت هاني تقول له انا من نخن ويز روسي خالي خن كاسا سغي دي بفون كابون في للغربي حكن لكن كاب كبد الديومس وصه مستولد كاب اوم يفلهيو لذلك كل جزاء ابن علي اوزه الناس كنبله بلنان الله selenium ab nay faraid nay mirath enta blo asl al waris wa far' al waris abu rashad malati asl al waris telna walad malati far' al waris dimani dak malati gwalto khodti salazi za صاب اوز تنفر نغر اصلنوا بلو وي مسرتنوا مغنياتو ازق العازي تنفرناي ولديو لكن ابلع اليوم ما يكون ذهن الناس دوله فرداكم لذلك ان شاء الله تا افضل التعريف كم ذا عبد الله البخاري زبلا ما يتفرع عنه غيره مغنياتو نقول خط التقالل قالوا له ابلع ليو ذهن الناس كان قول عاز بالكوا مالتي ومن ذلك اصل الجدار وهو اساسه اصل مسرتك لنا مسرت بعينها زرقله حسيه نبله ومسرتك قال له, له اب حسباتك تظن زره مسرتي لذلك حسيه عند حرك نوسدكونا ابنت مالتي مندق مندق حجي بارك الله فيكم كندس عند حركويلو مسرته الله ويلا زمن دقزي كفرسي مالتي مسرته عند زي بقولو وهو اساسه لذلك نا زمن دقزي مسرته ابي الله يا شباب تحتنا القواعد من البيت ايش واسماعيل تتسوق له نذا كعب خسر عليه الصلاه والسلام اسماعيل عليه الصلاه والسلام انت اساس بتحطيهم جمير امه سرت كل جزاء بتحطيه زله تصير حر ودلدل دخنه ابني صلي ابني تزغبر له دين الاسلام ما ما مسرت له انت عايز مسرت ازي دحر لازم سلس مسرتها وين ين زغنا كتب عين غزره من دقالو مالتي وهو اساسه ازي مسرت واصل الشجره الذي يتفرع منه الاغصان كمون اوم مسرتالو اتصور مالتي مسرتنا يوم ما بين رغبه يا شباب ابتحت رغبه كابزي صور الزغن غند خوينان شنافر سدد مالتي قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتيلم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها ايش في السماء تملكت يبلوم اي تملكت كان دي ما تملكت نرسول الله صلى الله عليه وسلم مالتي. كيف ضرب الله مثلا نحن ولكن ملكت كيف ضرب الله مثلا كما يقول الرب سبحانه وتعالى ابنتكم خمس تغسلنا صبغت زخنت زربا وهي ايش يا شباب كلمه لا اله الا الله زيها كلمه طيبه كشجره طيبه كم ام طعمت ام صبرت ام مالتي اصلها ثابت اتمسرت ناتا تحتي كل جذي ثابتي مالتي وفرعها في السماء تشنفر ناتا ما تقول له مالتي في السماء اي في العلو نبلع علي مالتي ان شاء الله بزعبه السماء تبل اب القران بزح تفاسير الله ابزئه وفرعها في السماء مالت سماء ابزئه ايه العلل نبلعني خيط تنفرناته مالت لعله زلو لعله زلو كبزبل انتي تبلو مالتيو السماء تبل يخون قد الزا سماي مريا زلنا ايكونتين طيب ابزئه بصوره ابراهيم ايا قصري اسران اربعه الرغبه وهذه الأصول الثلاثه يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسال عنها الانسان في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك اذا سلسله مسراته وين زي امام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نظام مسحب زي أ. كدرسان كله كالفان كله نظام مسحب زي أ. كحتمان كله مالتي ابو الساعات دي نامنتاو اشاره زبنا زلو نامنتاي ملاخاتالو اشن اب قبرنا نحتتلن اه شباب اب قبرنا حتى هنا نحتت ثلاث سنين منالو تقسل زين سرت و... مسر مسرتاويان زخنا نكرات منالو تقسل وانا من عيسى من دينو من ربو من ربوك من دينو ما دينو من كن حتتنا بقبرنا ربي سبات هذا فلتم لايكها بس يوم كن حطونا دحريو الشيخ بن عسيمين رحمه الله تعالى اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المساله بصيغه السؤال المؤلف نزا مساله زي ا كم حطوا غير ريبوا ابتدى زنسلسه مسرتاوين ظهنا نغرات كل وديسب كفلصن زغبؤ انت واجين ويد ما تغسل اللي تتباهي الكايلو كم حته يغربال انت تنبهك جبر ويد ما استوعى علم مالتي لانها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. إذن سلسة والله عبيت مساله حدا سب انت دع امين الله انت دع ابذ الدنيا زي بين سرح نيرو ان شاء الله بتقبره ربي ثبات كوبا وانما قال إن هذه هي الأصول الثلاثه التي يجب على الإنسان معرفتها لانها هي الاصول التي يسال عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه اصحابه اتاه ملكان فاقعداه فسعلاه من ربك وما دينه وما وما المؤلف رحمه الله تعالى نزيعه كم حطوا غيره اغريبون زله مغنيات هو زيعه اساسا مسرت اذا مسرت زيعه زي حزز ثلاثه مسرتوا نزيعه زي حز دين يبلو لذلك زيعه ما انت كنست علل الذي لحم حطوا وغنيته قبرنا مساتنا رب خاتمان يتصبكه كل موت مع عائلتي شاء الله باذنه تبارك وتعالى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبلغ الموت رب خاتمان يتصبكه مسموت ابزاء قبر مساته خلت ملائكه يمصوا كوفك يبلو ازياء فتنه القبر فتنله يحته من يربكاب لوزوكت الملائكه انتي هيمانوتكا من يخان ابيناتكا يلوم حتوه فاما المؤمن فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بزين زامن زنبره من يرب الخامس ربي الله الله ربنا طيب هاي معناته كان تسمس बोलो دين الاسلام يبل من يوم نبينا كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلس ربي ان شاء الله خاتمانه يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره ثبات صناعتك بك ما لتي الدنيا على فراش الموت من كلها في الحياه الدنيا وفي الاخره لما تلفسوا ما ماتوا علماء اب قبر اب كل شيء ثبات يا بك ما اب تاخذ موت من كلها اشهد أن لا إله إلا الله اله أن الله محمد رسول الله زين دبل كاتمو ببا هو مقبره ابتا <تصفيق> <تصفيق> قبر مس توخه بيت سبكا يكونوا قروا بتخه اعرقتك كبيرو مخامس كدو ابزاع ازياء داو شغلو خط مقبره تحتت مالته ازي المؤمن رب قبره بمكبرنه واما المرتاب او المنافق فيقول ها ها ها لا اجري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته امات منافق ابشك نبر والكافر كذلك تي كافر منسيون ها ها ابنو تعاسوا مالك اه اه كمته بالمال ها, ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال سباتكم اللي يسمعني يرى يبلوني يرى ابو الدنيا كلهم فقلت لكن باخره فلزي امنع ذنبر كبل ساكل ودحرز يعذاب يورطه والعياذ بالله ودحرز انتايله فقل معرفة العبد ربه انت دا تقدم يتمسر تاوزغنت انت عند حري له مخ حاده باريان نربو خلطه طيب حج بقى حنت بزي حتىكم يا شباب كل زي شاريت زي شريت زي سمعه زلول كحصت مالتي نربي سي كمي قرنا نفلطه زي عبه حته نربيه كمي قرنا نفلطون كنفلتالنا طيب المعرفه الله تكون باسباب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الشيخ بن عثيمين طيب رحمه الله بزوع من قدسات الله نربي نفلطه بذي من قدتات زغرنا من يقول منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل قال له ابوه مالتي ازي فطرتات زرقينا نربي نفلطه لازم مخلوقاتنا يا رب سبحانه وتعالى رينا مالذي وفعلا إزي إزي. ذلك يؤدي الى معرفته ومعرفه عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته وراتز الفطرازات ان رينزلنا انت يرد انا مالتي اي سلطاننا يا رب معرف عندي سمايك ترى اخ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقق قمل كمي ثقالغه اي ريوان ديو والى السماء كيف رفعت كمي لحافله كبيلا زى ذا سمايزه الجبال كيف نصبت كم شكال كونان تتخيلها ذا امرت غبوت ازيات اي ريوان ديو كنده كتران يذكر غبوت ازيات والى الجبال كيف نصبت والى الارض اي كيف مهيده وفرشت كان فرناش قال لنا رب سبحانه وتعالى الزمن رزيئا ابا ان ننبر مالتي رزقاني قدره قالتنا يا ربي رد لنا كم اون ابي حكمه حمزله روهروم وخانو بانا زخل النعماء زرد لنا قال الله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ايلستنتون ديوم ايري يوندو ابجي املوخوتنا يا رب سبحان وتعالى رب سبحانه وتعالى نزخونا نجر يز ملكو مالتي سلازي اب سماي شععه السماء املوخوتنا يا ربي ايري يوندو ما يستنتون ديو السلام عليكم الله وبركاته كمون مريت ايري يوندو مزلو ويدو وما خلق الله من شيء زخونا نقرب بخلقه ايستنتون ديوم كابئمتيو ما نمتيو ما نيزمل كويلم زي حط ايلونتم كفار مرسي هبالو زي ابسوره الاعراف نرغبه اياتن 208 وقال عز وجل كمون رب سبحانه وتعالى انتيل انما اعذكم بواحده يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بخربكم بالله طيب يا شباب انت اعزم مخرج يعني ان تقوموا لله مثنى وفرادا كتسو كتستنطوا كما يغيركم ربكم طفلتوا مثنى وفرادا ككلتهنكم ويحدهنكم الرب سبحانه وتعالى اطفالته وذر دلهم ثم تتفكروا حسبوا استوعلوا استنتلوا سماير ايوا وريت رؤيوا سوري لناي مزان من يمسيون زيتون ناتي ايشريون دي خبز اللخو حيل ناتي ايشريون دي خبز اللخو يزو خبز اللخو سبحانه وتعالى زي ابسوره سبع رغبه ايا قصري وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاءولي الالباب ابصره ال عمران دماره سبحانه وتعالى انتايل ان في خلق السماوات والارض السماي المخلق سماي رب سبحانه وتعالى ذي خلق شو عت مالتي والارض كم هو شو عت واختلاف الليل والنهار ازليتين كثيرن كفالايين كله حدي حدي حد يلوح حد يختص جعلنا ما لجو حقاين كرمتين كم ابذح علفه كرمت ما لجو ليت نوحني ما حد يصير له اجيكم تاي نخصر مصلو فهمتي تا نانو حقمتي ما قلت ازي سي سبحان الله دقي سنه حذر يبلعنا يا سنه ازو كل نعمه ش ابي ابراهيم خاول لايات لقول الالباب لكن ملكت خونو ربنا بربي زعما ناخذ زله ربن تاع يجبل له اذا المخلوقات راي و موني حيوانات يكذكرو كائنات يكذكرو لكن من يذكر قول الالباب اي ذوي العقول السليمه سليم زقوني عقلي ذهبوا رب سبحانه وتعالى تعز خونا حنقولوا يسروا حنقولوا يحس مالتي حتى تنكفر كذا قال له ونا بسلمنا ذاته ناس انتهون ده حسبوا ماصيوا سماي منام سيوا مريت منام سيوا امونغونزلو أب ابعت نزلو كل زياده مسحسبوا مو حاجه خالق قال له له ابسلمنا ذاته زياب سوره عمران رغبه ايا قصري 209 وقال عز وجل كمون رب سبحانه وتعالى تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ليس كثر كفلالين كله حديخ حصرك حديخ نوح مالتي وما خلق الله في السماوات والأرض رب سبحانه وتعالى زخلقه ابسمعين مرتين لهايات لقوم يتقون ازملكتيو لتنفر رب زلو ابصوره يونس نرغباز قزر اسرشدش وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون سوره البقره ايه 146 كما ان رب سبحانه وتعالى ابزا اياتا يدل ان في خلق السماوات والارض رب سبحانه وتعالى خلق فطر نمت اي شعات سماوات شعات واختلاف الليل والنهار اتيم في الليل والنهار يتكرر حسب ليتي ينوح كترا حصر حسب دم كتري ينوح ليت الماء حصر مع التنوع خوون لا تدمى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كظون اتى مركب البحر تغوي زلا في قعز دله سبحان الله كميل حزاره سبحانه وتعالى ربطه حالت ربون كطعراته ليتتحد الرحب غتيب تترحل قال ماي بما ان دات صففت غيزلا زي صبهليو از كله من يخلق حتى نزل جلبان نزل مركب مالك وما انزل الله من السماء من ماء كاب سماء ماء ذوقع رب سبحانه وتعالى سماء ابذئاء بمعنى السحاب دبنا مالك كاب دبنا ماء ذوقع رب سبحانه وتعالى فاحيا به بعد موتها مرت موسى زينبرت يتساءل اه شباب كميله مريت تموت مالتي مايتسن تنقض بس ما قصدت تموت رب سبحانه وتعالى خط الساعات تجيبو خموت مالتي زينبرت ما يوقع لها ترى خيال لم لمستي تخون مالتي زينبرت مالتي وبث فيها من كل دابه وبث بمعنى نشر ذرق حرب سبحانه وتعالى فيها اي من كل دابه ككل من يدب على وجه الارض كل ابزمري رزقين دابه انانو له مالتي لذلك سبع قرون ستات كله يقعز اللوبزمريه زي ازي سي اين ستنندوي برب سبحانه وتعالى وتصريف الرياح كمضرب سبحانه وتعالى نزي نفاسي كما طولوا حنسابنا قبل عدو وسده حنسابولنا بكله عدي وسده مالتي والسحاب المسخر بين السماء والارض ازيد بنا غني ام منقول سماين لا ايات لقوم يعقلون نتم حنقول زلهم زستنتلو ازي عب ملكتيو ابن الرب سبحانه وتعالى اذا ادي ادماني اب سوره البقره نرغبه ايات قصري ميتن سوسان اربعهن باركس ان شاء الله بزمه السجمعات بزعبه ايات الشرعيه ازي ايات الكونيه انه اب علمنا ذل كل مخلوقات حسبك سنتك اذن كا ربي امالختنا له كلهنا يا ربي معره لدينا مخانو خالق ذونا رب سبحانه وتعالى بذنب فالتو كلا اي ما دما بالقران رب نرب سبحانه وتعالى لذلك ابذنز جمعه ان شاء الله ربي امرنا حي نخير زبل ربي وفقنا بزعبه قران كمي قرنا رب سبحانه... سبحانه وتعالى القران نفالوتو زبل ان شاء الله درسخ مئناي صاحب شعور بي سلام يصنحنا امرناون ينوحيو ربي سبحانه وتعالى ثباتها بنا خاتمان دمى ربي سبكو نابلكو ابزيع زربعص مالتيو اكتفي بهذا القدر واسال لكم سله سمعكوني جزاكم الله خير اب لكم هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته